لا بد أن يكون معه ما يعضبه في دعوته كيف الناس منهم طلبت علم ممكن أن يدعو بما يحفظ حفظ الكتاب أو شيئا منه حفظ السنة أو شيئا منها حفظ وعلم وعلم فهو سيدعو بما اتاه الله جل وعلا آخر يحتاج إلى أن يكون معه السلاح من الكتب والأشرطة والنشرات الكتيبات تكون معك في كل حال كتيبات باللغة العربية فيما يدعى الناس ويرشدون كذلك باللغات الأخرى إذا أردت أن تكون داعية ونأوى نؤكد ونقول كن داعيا واحرص على ذلك في كل مقام اجعل معك السلاح ده معك في حقيبتك في سيارتك ربما سافرت تريد أن مثلا على مثال تريد أن مثلا تأخذ بنزين وطيب ما في فرصه للدعوه فرصه هذا كتاب وهذا شريط لكن اذا لم يكن معك فكيف سيبقى اثر هذه الدعوه يكون معك كتاب نافعا يكون معك كتاب نافع يكون معك شريط نافع من الكتب المأمونة ومن الأشلق المأمونة التي صدرت عن علم صحيح أو بأسلوب جيد يوعي الناس لا تتوقع ماذا سيكون الأثر ستذهب لكن الأثر عظيم ونضرب لك مثالا بقصة من القصص عجيبة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى رئيس جماعة انصار السنة المحمديه ومن انشأها في مصر كان درس جاءت من قريته كما حدث عن نفسه بعض المشايخ وحدث وسمعت منهم درس في مصر في الأزهر وفي الازهر بحكم المنهج لا تدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا كتب ابن القيم ولا تدرس كتب السنة بتوسع من جهة المنهج يعني هناك كتب أخرى إلى آخر فلم يكن يعرف هذه الكتب اصلا ودرس المنهج المعروف بينما هو راجع إلى بلده، قال يعني بالسيارة أردنا أن نقف في مكان فيه مثل الدكه فيه مرتفع وجلوس قرب مزالة يعني أراضي فيها زراعة قلت فنزلنا لنسرب بعض الماء وجلس وإذا بالمكان الذي أنا فيه المكان هذا فيها بعض الكتيبات بعض الكتب والرسائل وصاحب الحقل صاحب المزرعة هناك يشتغل في الماء يرتب الماء وينظر وهو ينظر إلي وأنا علي لباس لباس المتخرج من الأزهر عليه الجبه والإمامة والآخرة يعني يدل على أنه من طلبة العلم في الأزهر الشريف شعال ينظر إلي ويشتغل يقول أنا أخذت هذه الكتب أو والكتاب الذي وقع على عيني فتحته فإذا هو لابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهنية يقول فتأثرت هذا الكتاب ما مر عليه يقول بلانتنا بدراسة في الأزهر كل شيء مر علينا هذا الكتاب ما مر عليه يقول فلما جلست أنظر وأقرأ وأقرأ أتى هذا الشيخ الكبير في حق له وقال لي انت تخرجت من الازهر و يعني بعد حديث هذه كتب لا تدرس في الأزهر تحتاجها انت في مكتبه فخذها مني هديه لكن فقلبت حياه الشيخ محمد حامد الفقي فرجع الى بلده ولما قرأ هذه الكتب هذه الرسائل التي كانت في ذلك المكان لما قراها رجع إلى القاهرة مرة أخرى قال فيممت نحو الشيخ من محمد رشيد رضا يعني كان الله مجلد المنار تستو واتصلت به وبدأت طريقا آخر الرجل من هو يقول لا أعرف عالم اللي أعطاه الكتب مزارع في حقل هيروس لكن كان معه السلاح وهذا السلاح حذت الرجل يعرف أن فلان هذا اللي جاء محمد أنه سيكون له وسيكون له من الأثر لا يعلم عن ذلك شيئا لكن النية الصالحه ووسيلة الدعوة السليمة موجودة والإهداء موجود وروح البذل موجودة فحصل ذلك لهذا نقول ليكن معك دائما سلاح الدعوة ليكن معك ما تحفظ من الكتاب والسنة ليكن معك ما هو موجود من الكتب والرسائل والأشرفة